إن الله يحب المطسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا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 فَأُولائِكَهُمكَافِرون وَكَتَبَنَا عَلَيهِ تهَا أَ نفْتَ بَِّ ففسْنِ وَالعَينَ بِالعنِ وَالآم فَ بِالأَ ف وَالْأُضُونَ بِالأُضُون وَالسَّ بِالسِّ وَالجوحَُ فمن تقدق به فهو كثارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون